بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهمون وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به لا كل معتد إِذَا إذا تط لا عليه آياتنا قال أساقير لو ولين كلا برا على قلوبهم ما كانوا لَمَحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ كَلَّا في العليين وما أدراك ما العليون كتابهم مرقوم يشهده المقربون برار لفي نعيم ألا لراكِ ينظرون تعرف في وجوهِهم نظرة نعيم يسقون من رحيق نخوت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 الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا نظروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا قلبوا فاكين، وإذا رأوهم قالوا إنها. حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون ألا لرائك ينظرون هل ثوب كفّار ما كانوا يفعلون.